حصريا على موقع دي جي ناس ولد لازينا يا با ناس لئيمة ناس البعدة ونها فعلا غنيمة وقت ما يحتاجون بيبقى حقونا كله كل طر دول ناس ولا اللي نام لهم لو عازونا يبقوا اخر لزازة يا ما زهقونا ما خدناش اجازه طالعين ابونا منهم للنهار هم كده كل ما بيحتاجونا هم كذا هم كذا كل اللي حبناهم واللي عشنا معهم وبدينا علناهم هم دول اللي أزونا هم rial alla moca di shiki mo